إنا هدينه السبيل إما شاكرين وإما كفورا إن اعتذنا للكافرين سلاسل سلاسل وأغلى لون وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجهم كفورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شرهم مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيمون وأسيرا إن 119. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 110. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 111. فوقاهم الله شر ذلك اليوم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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيث من في من في الضت وأكواب كانت قوارير قوارير من في قدروها تقديرا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 رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسدد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرن وغيرا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء